سبع، استمع للجمل واملأ الفراغات في الجدول الآتي كما في المثال سيكون الجو في برصة غدا ضبابياً، وستكون درجة الحرارة درجة واحدة تحت الصفر سيكون الجو في ريزة غدا ضبابياً، وستكون درجة الحرارة ثلاث درجات تحت الصفر سيكون الجو في وان غداً مثلجاً، وستكون درجة الحرارة أربع عشر تحت الصفر. سيكون الجو في أنقر غداً مثلجاً، وستكون درجة الحرارة ثلاث عشر ترجة تحت الصفر. سيكون الجو في أنطاليا غداً ضبابياً، وستكون درجة الحرارة درجة واحدة تحت الصفر. سيكون الجو في نفس شهير غدا مثلجا وستكون درجة الحرارة 11 درجة تحت الصفر